كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله زمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا بمه واولائك هم المعتدون فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين